إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 إِنَّمَا أَنتَ مُنْزِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم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 يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت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 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ asim, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالحيم ثم يقال هذا الذي كنت كلا ان كتاب الابران في علين وما ادراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابران في نعيم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 ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيراً فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق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 والله اعلم بما يفعلون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم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 بل kafaru كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والط...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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولا تحاضون على طغيان المسكين وتاكلون التراث اكلا لمما وتحبون المال حبا جمما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 والنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها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 فكذبوه فعقرها فَدَمْدَمَ دم عليهم ربهم بذبهم فسوها ولا يخاف قبها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يورشى والنهار إذا تجلى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 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 لئن لم يتهيل نصف عبناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعوناديا سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد وقُترب بسم الله الرحمن الرحيم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 بإذن ربهم من كل أمر سلام انهي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وقوَّت وَاصَوَ بالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَّا لِكُلِّهُ مَزَّتِ الْمَزَّةُ الَّذِي جَمَعَ مالا وعدده يحسب أن مَالَهُ عَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُبْذَنَ فِي الْحُطَمَةِ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الى في قرش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يكذب بالدين؟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 fi jidha hamalun masad bismillahir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 měl k nás, nás, min šerl vosvas ilx nás, alži vosus víc min